يُوَحِّدُهُ <تصفيق> <تصفيق> in love. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في فقال لها وللأرض ديها طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين فقضاهن سبع سماء قدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماوات I'm 119. وأما فود فاذيناهم فاستحب رجينا الذين آمنوا وكانوا يستقوه there اي و هو خلقكم ام ولموتكم ترجعون أن الله اشتركوا في القناة اني ونزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا من ان إِنَّ اللَّهَ لَا الذين كفروا بالذكر لما جاء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 Ah, <laughs> 119. وفي منه مريب من عمل فلنفسه ومن أساء فعليها ومن وَك بولَ للَِّ مملَ خَ ح فَللَ وَمن أسا لا ينسى المو... ولئن جرت إلى ربي إن لي عنده لن حسنا فلننبئن الذين كفروا فَإِذَا أَنْعَمْنَا وَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ 相ambi la ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد there yeah. yeah.